تجري فرش ا ل ك ل م ة اللي أ ق و ل ه ا كل يوم أ ك ر ر ه ا أ ر د د ه ا أ س و ل ف فيها بيني وبين نفسي أ و حتى أنا اقولها بيني وبين ربعي أ و أ ظ ل ت ن ا ق ش فيها أ و أ س م ع نفسي و أ ن ا أ ر د د ه ا أ و تسمع نفسك وانت تقولها هي ك ل م ة تكونت على عقبات وايد تجارب وايد مراحل وايد أ ن ت مريت فيها لما تشوف نفسك في م ص ي ب ة وتشوف ع ب المصيبة ا ن من هذه و ت نفسك مو ق ا د ر ة تحل بعض المشاكل ا ل ص غ ي ر ة وتشوف غيرك في مشاكل واللي انت تعتبره م ش ك ل ة غيرك ب ا ل ن س ب ة له هذه ن ع م ة شفت لمن يقولك ل يعني شوف م ص ي ب ة غيرك تهون عليك مصيبتك هذا بالضبط اللي ممكن انه يصير في هذه ا ل ح ا ل ة او في هذا الوضع ولكن مو شوف م ص ي ب ة غيرك تهون عليك مصيبتك هي ا ل ك ل م ة اللي انا كل يوم ارددها ا ل لا لا, لا. ولكن إ ي ه لمن أ س م ع و أ ق ر أ و أ ش و ف يعني أ ن ت مجروح و أ ن ت حبيت و ن غ د ر فيك و أ ن ت تعبان و أ ن ت قست عليك ل ا ي ا م و أ ن ت لازلت تبحث بين السطور عن ك ل م ة تلاقي فيها حبيبك المفقود و أ ن ت لازلت تبحث بين ل ا ي ا م عن ذكرى ح ل و ة تتمسك فيها لعله عسى يعود و أ ن ت لازلت تبحث بين العيون عيون تشوفها وتقولك أ ن ا موجود وانت لازلت تبحث بين القلوب عن قلبي م س ذاتك يمس حياتك وتصبر و ي مصبر الموعود وانت لازلت تبحث بين الصفحات كلها عن كلام كتبته عن شخص وانت ما تدري إ ذ ا هذا الشخص يحس فيك ولا صابه صج و إ ح س ا س ه برود انت متعني وتعبان وهي متعنيه و ت ع ب ا ن ة وهذا متعني وتعبان و أ ن ا معاكم بعد شفت الويل وسكتت وقلت كلنا تعابه لمن أ س م ع الكل قاعد يتذمر عن حبيب كسر عن حبيب غدر عن زمن ما وقف وياه عن حياه ما ن ص ف ت ه عن ا س ت و ا ن ا ت كسل م ت ك ر ر ة عن كلام جرح وغدر ملينا منه عن هجر وحجي وكلام أ ق و ل ب أ ن كلنا نردد نفس ا ل ك ل م ة أ و إ ذ ادينا نناقش هذه ا ل ك ل م ة نكتشف ب أ ن ه ا ك ل م ة ص ح ي ح ة ما في أ ح د مرتاح منو مرتاح منو مقتنع باللي أ س ا س ا ً عايش فيه منو مقتنع بالقلب اللي يحبه منو مقتنع بالناس اللي يحبونه ل ح ظ ة منو مقتنع ب ا ل إ ن س ا ن اللي يحبه أ ص ل ا منو مقتنع ب ا ل أ ش ي ا ء اللي يملكها في حياته دائما ً أ ب ح ث عن أ ش ي ا ء ما أ م ل ك ه ا دائما ً أ ب ح ث عن قلوب ما أ و ص ل ه ا دائما ً أ ب ح ث عن عيون ما طالعني دائما ً أ ب ح ث عن مستحيل ولا أ ع ل م ما الذي يعلقني بهذا المستحيل غير اني إ ن س ا ن طماع ما يعجبني العجب في طبعي شذي أ ط م ع لين أ ط ب ع طبعت و تعبت و رديت أ ك ر ر نفس ا ل ا س ط و ا ن ة لما اقول هذا دشب ع ل ا ق ة حب ف ا ش ل ة هذا جرب ص د ا ق ة ف ا ش ل ة هذا عنده مشاكل مع سين و صاد هذا ع م ل ما يرضي طموحه هذا دراسته ماهي في حد تخصصه طيب منو اللي مرتاح لمن أ ط ا ل ع الكل و لمن أ س م ع الكل و أ ش و ف الكل أ ق و ل يالله ا ل ك الحمد والشكر على اللي عندي على ا ل أ ق ل يا الله ل ك الحمد والشكر على اللي أ ن ا فيه ع ل ى ا ل أ ق ل ع ل ى ا ل أ ق ل مصيبتي ماهي نفس م ص ي ب ة غيري ع ل ى ا ل أ ق ل قنوع ع ل ى ا ل أ ق ل راضي ع ل ى ا ل أ ق ل أ م ي تحبني ع ل ى ا ل أ ق ل أ ب و ي راضي ع ل ى ا ل أ ق ل أ خ ت ي م و ج و د ة ع ل ى ا ل أ ق ل ربعي يسندوني ع ل ى ا ل أ ق ل عندي ل ق م ة توكلني وعندي بيت ي أ و ي ن ي وعندي ناس تحبني وتخاف علي أ د ر ي أ د ر ي ك ث ر ة التذمر ما تخلص و أ د ر ي أ د ر ي ان المنوال طويل والطريق صعب أ د ر ي ولكن دائما و أ ب د ا طالع نفسك ث ا ن ي ة وحزتها رح ا تعرف ب أ ن أ ن ت لمن تتذمر قاعد توقف م ع ه م كلهم في نفس ا ل خ ا ن ة وتوصف نفسك ب أ ن ك إ ن س ا ن مو مرتاح خلني أ س أ ل ك سؤال منو مرتاح أ ص ل ا منو اللي صجي يقدر يقول عن نفسه مرتاح ما يرتاح الا اللي عنده ق ن ا ع ة ب أ ن اللي هو فيه وهو اللي راضي فيه ما عنده, ما عنده روح تعال ما عنده أ ن ا أ ب ي و أ ب ي و أ ب ي إ ن س ا ن ما هو متطلب ما هو احتياجي ما هو اتكالي إ ن س ا ن راضي ب ق س م ة الله ونصيبه انسان راضي بالقدر وراضي باللي عنده ومن نصيبه أ م ا البشر أ م ا الناس أ م ا الكل أ م ا القلوب أ م ا ا ل أ م ل كاهو هناك اشوفه عجزنا نوصل له ولا حتى قربنا منه أ ن ت اتذمر و أ ن ا اتذمر و أ ن ت ودك تروح حق اللي غدر حبك و أ ن ا وياك ودي أ ر و ح بس أ ن ت مو مرتاح و أ ن ا مو مرتاح كلنا عندنا نفس المشاكل نفس التجارب نفس الخيبات نفس التعليقات نفس التعشيم اللي شفناه من قلوب عشمتنا وقالت هذا القمر اعتبره عندك اليوم وهذا قلبي اعتبره لك دوم والله لا شفنا قمر ولا شفنا قلبك ولا شفناك اليوم وينك بكرر بعيد بس شو بقول الحمدلله على كل حال بيسندني هذا وبيوقف معاي ذاك تدرون ليش لاني اذا قلعت تتذمر بذكر أ ن ه بس انا وغيري ما في احد مرتاح <تصفيق>